وعلى الله قصد السبيل ومنها دائر ولو شاء لهداكم أدمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخردوا منه حلية تلبسونها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 أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم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 قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون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 والذين هادروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأدروا الآخرة أكبر له كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون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 أفأمن الذين مكروا السيئات أن يَخْسِفَ الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعدزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف الرحيم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 يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهاين إثنين إنما هو إله واحد فأي يفرّهابون؟ وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. أفغير اللَّهِ تَتَّقُونَ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 وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ طَاللله لا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أدلهم مسمى فإذا جاء أدلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون يَعْلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ الْأَلْسِنَةُ هُمْ الْكَذِبَ أَن لَّهُمُ الْحُسْنَى لَا دَرَمَ أَن لَّهُمُ النَّارَ إِنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا ودهرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَائِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أقرب ان الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة لعلكم تشكرون أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي دَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَذِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَاً وَجَعَلَ لَكُم مِن دُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثَ وَمَتَاعٍ إِلَّا حِينَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَظِلَاءَ وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لدع لكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء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 من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة ولا نجزي أنهم أدراهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.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 بل أكثرهم لا يعلمون. قلنا زلَهُ روحُ القدوسِ مِنْ رَبِّكَ بالحقِّ ليثبِّتَ الَّذينَ آمَنُوا وَهُدَوا وَبُشْرَى لِالمُسلمينِ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولونَ إنَّما يُعْلِمُهُ بَشَرٌ لِسانٌ الَّذي يُلْحِدُونَ إليهِ أَعْدَمِينَ وَهذا لِسانٌ عَرَبيٌ مُبينٌ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 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله وله عذاب نابع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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّتٍ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنَّ عَاقَبَتٍ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبَتٍ بِهِ وَلَا إِن صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَصَبْرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ